وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدت لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا وهو ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وَتُعزِرُ وَتُِّرُ وَتُسَتفُوههُقتَ وَأَصلَ إ الذيينَ يُبَعونكَ إِ ماَا يبَهونَ ال يَدُ اللهَّ فَوْوقَ أيأَديهِم فمَ كَتَ فَإَِّ ماَا يَن قُثُوا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 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا فَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيرًا فَلْظَلَنتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزِيِّنَ ذَلِكَ فِي وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ الشَّوْكِ وَأَنْتُمْ قَوْمٌ بُرَآءٌ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّنَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذاونا نتبعكم يريدون أن يودلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا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 لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَاضِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ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 وَكَنَّ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا إِذًا مَكَثَ الْأُمَنَةُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ تَمَتَّعْنَ أَن تَقُوهُمْ فَتُصِيبَكُم منهم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 فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ مُكِبِّينَ شِدَّةً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سيماهم في وجونهم من أثر السدود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فهازره فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجب الزغراء ليغير بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّارِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا